شبكه المعالي الاسلاميه تقدم, تقدم, تقدم القلب يحزن والدمامع غزيرة في جوف نار من لهب هتباكي القلب يحزن والدمامع غزيره في جوف نار من لهب هتباكي والدار ظلمه كانت منيره يا يما وينك من دونك خل البيت قلبي تفطر على الفرق المريرة ابا انت باله وبقداره ترى الضيت الموت حقا وكل له مصيره ومات النبي يا يما تعادست هذا جلالك وريحك في عبيره اليوم اشنباو اذا شفتك تهلني صوتك يا يمه يا محلا اثيره حنانك يمه يخليني تدفيت يا يمه منه اجي لام واستشيره عدلني لا شفت الصواب وتناحت يوم كنت عندي وكني امير ديره كن لي يناديني يقول لي تغليت يوم رحت يمه وكني في جزيره وحيد فيها عن الناس يتوارى اجيد ويا في وقت الظهيره ما حد يسال عني يقول لي تغدي وبيت ليني وعيوني سهيرا كمل ليالي ناي بما تعاش الظروف يما تواجهني عسيره اشكو لله بظروف تعنت يا كم تعلمت من معانا غزيرا يا منهل التعليم منك ترابيت كم قصه انقلتي للماضي نسيره ولجيت عندك سواليفك تسللي آهن يا يما النظرات الاخيره ما ليت كفي تراب بنت آهن يا يما نظرات الاخيره مليت كفي ترابن ثم حثت بشري يمه بدعوات كثيرة كل ما ذكرتك والرحمن صليت بشري يمه بدعوات كثيرة لما ذكرتك وللرحمن صليت كلما ذكرتك وللرحمن صليت كلما ذكرتك وللرحمن صلي القلب يحزن والدمامع غزيرة في جوف نار من لهب هتباكي القلب يحزن والدمامع غزيره في جوف نار wella fabaha tabaaki